وليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابو إذا صح منك الود يا غاية المنا فكل الذي فوق التراب ترابو فكل الذي فوق التراب ترابو